وما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نارُ التي وقودُها الناسُ والحجارةُ أُعِدَّتْ للكافرينَ وبشرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ أن لهم جناتٍ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 سو اشتاد لي يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر الله اكبر